وانعمت عليه امسك عليك زوجك فاذا قلتم الله نعمه قلنا للمخلوق نعمه فقد شبهتم الخالق بالمخلوق على زعمكم ووقعت في و... اذن وانعمتم وارتكبتم زياده على ذلك تحريف النصوص و... وكل... وهذا شامل كل شيء يتاولونه على غير تاويله فانه يلزمهم فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نظره مع زياده زيادة التحريف طيب الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها لكن عندنا ما يصل بالمقصود ان شاء الله اتفق المفات على ان يثبت لله تعالى من الصفات ما اقتبت عقولهم إثباتهم يعني يقول كل ما يقصد العقل استاته من الصفات فهو ثابت لله نثبته ولا منكره وأن ينفوا عنه ما اقترت عقولهم عقولهم نفيهم ينفوا عنه يعني عن الله ما اقترت عقولهم نفيه وجبنا فيه عن الله سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما <تصفيق> فجعلوا أنفسهم حاكمين على الله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يمتنع عليه فاذا قيل لهم عن صفه من الصفات هذه في الكتاب والسنه قالوا لكن العقل لا يثبتها فيجب انكارها واذا أثبت لله صفه وامامهم موجودة في الكتاب والسنه قالوا العقل يثبتها فيجب اثباتها لله ولهذا سموا, سموا الله باسماء مهمه موجوده في القرى والسنه فسموه الله بالقديم وغير موجود في التابة السلمة سموه بالعلة وغير موجود في التابة السلمة سموه بالعقل الفعال وغير موجود في التابة السلمة لأنهم يرون أن المدار على إيش على العقل ولا ريب أن هذه القاعده متداعيه وباطلة إذ ان مقياس العقول لا يختلف فقد يكون أنا أرى أن العقل يثبت هذا وأنت ترى أن العقل ينكر هذا ولذلك تجدهم هم بأنفسهم مضطربين ثارثا يقررون بأن هذه الصفة واجبة لله وثارثا يقررون بأن هذه الصفة عن الله. ولهذا أنكر الإمام مالك ذلك وقال لي تشاري بأي, بأي شيء يوذى من الكتاب فكلما جاءنا رجل اجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا كتاب والسنه وصدق لأننا لو رجعنا إلى هذه العقول وهي عقول متداعيه ليس لها أصل ولا أساس حصلت تناقض فيما بيننا بل حصلت تناقض في كلام الإنسان الواحد إذ أن الإنسان لا شك أنه ليس على تفكير واحد دائما يختلف التفكير بين حين وآخر احيانا يكون إنسان صافي الذهن ليس هناك مؤثرات خارجية تؤثر عليه فيفتح الله عليه من الحق ما لا يفتحه عليه إذا كان إيش؟ إذا كان مشغولا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو قضبان فإذا كان كذلك فمعنى هذا ان ما يجب لله ويمتنع ويجود راجع الى عقول متداعيه متناقضه متنافره على كل حال تاتي انشراه بيان بركان قولهم وما يلزموا عليه لكن الان نعرف القاعده عندهم القاعده ما العقل ثبوته ها ايش وجب اثاثه لله, لله وما اقتضى العقل نفيه وجب نفيه عن الله ولا ننظر كتاب والسنة حتى لو جاء في الكتاب والسنة ما يخالف ذلك فاسمع إلى, الى طريقه فيه نعم فطريقة إثبات عقل ثم اختلفوا فينا لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه فأكثره نفوا وبعضهم توقف فيه لكن لا يثبته لأن القاعدة الأساسية عندهم أن ما لا يقتضي العقل إثباته ما اقتضى اقل نفية نفوه وما اقتضى اثباته اثبته اذا جاء الصفة في القرآن او في السنة والعقل ما يقتضي اثباتها ولا نفيها. فماذا نصنع؟ اختلفوا اكثرهم قال يجب انكارها يجب انكارها لماذا لان العقل لا يثبتها ما هو من العقل نفاها لأن العقل لا يثبتها وإذا لم يثبتها العقل فإنه يجب انكارها وبعضهم قال ما دام العقل لم يثبتها ولم ينفيها فالواجب التوقف الواجب استوقف فنقول لا نثبتها ولا ننفيها هذه القاعدة ولها طيب ماذا نصنع بي يقول وأكثرهم نفوه وخردوا ما جاء منه على المجاز وبعضهم توقف فيه وفوض علمه الى الله مع نفي دلالته على شيء من استفاد صار انقسموا فيما لا يخفض العقل إثباته ولا نفيه انقسموا إلى قسمين قسم وهم أكثر نفوه وتعليلهم أن العقل لا يقتضي إثباته وحينئذ يقول لا دليل عليه طيب ما جاء في كتاب السنة من اثباته يخرجونه على إيش؟ على المجاز يقول هذا مجاز عن كذا هذا مجاز عن كذا مثلا استوى على العرش يقول هذا مجاز عن الثيلة اليد مجاز عن القدرة أو النعمة وعلى هذا فقط ومعلوم أن الأشاعر يثبتون من الصفات سبعا يقولون إن العقل دل عليها وينكرون الباقي يقول لأن العقل لم يدل عليها أو لأن العقل ينفيها والصفات السبعه التي يثبتونها انشدناكم بيتا فيما سبق في إثباتها ما هو ده الحياة ده الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر القدرة يقولون لأن العقل دل عليها العقل دل عليها كيف ندرس العقل عليها الحوادث دلت على القدره اولى أو اول العلم الحوادث دلت على العلم ولا على القدره يقولون الحوادث دلت على القدره والاحكام دلت على العلم الاحكام يدل على العلم والتخصيص دل على الإرادة قل لا طيب كمان التخصيص دل على الإرادة يعني كون هذا سماء وهذه أرض وهذا نجم وهذا شمس وهذا قمر وهذا إنسان وهذا جمل وش يدل عليه على الإرادة عندنا العلم عن وإرادة وقدرة يقول هذه السلاف لا تقوم إلا بحي فتتفف الحياه سبب الحياه والحي اما ان يكون سميعا بصيرا متكلما او اصل اعمى اخرس قل لا والثاني ممتنع فلازم ان يكون سميعا بصيرا متكلما أفهم دماء تقريرها بالعقل عندهم من يستطيع ان يعيدها علينا ها واحد اثنين والله واحد منهم يمدينه ويرد على طول ها ها ها طيب ها ها ها ها ها ها ها طيب لماذا نرد عليهم بالطريق العقلي نرد عليهم بالطريق العقلي من وجهين. أي وجه الأول أن نقول حف أن العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات حف أن العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات فإن السمع دل عليه. فيجب إثباته لان انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول لان الشيء قد يكون له ادله متعدده فانتفاء دليل واحد عام لا يعني انه انتفى اولى الوجه الثاني ان نقول انه يمكن إثبات ما نفيتم بطريقه العقل على الوجه الذي ذكرتم فيما أفتتموه فأنتم ذكرتم أن التخصيص يدل على الإرادة ونحن نقول إن إثابة الطائعين يدل على المحبة والانتقام من المجرمين يدل على البغض والكرام والإنعام المتواصل على الأمم يدل على الرحمة أقول لا وأيما أدل على الصفة الـ الـ الإنعام المتوافر على العباد من نزول المطر ونبات الأرض وزوال النقم أيما أبلغ جلالة هذه الأشياء على الرحمة أو جلالة التخصيص على الإرادة ها؟ الأول أبلغ وأبين وأظهر يعني الأول حتى الآن من اللي في السوق لو تقولوا المطر هذا من اثار ايش وشو قولك من اثار رحمه الله ودني على ايش قال على رحمه الله بعباده ولا لا لكن لو تجي العامه توسع السماء والارض والنجم والشمس يدل عليه يقولك على القدره حقيقه بيقول على القدره لان ما حدا يقدر يصنع مثله لكن هل يدري أنها دليل على التخصيص على الإرادة كل ما أبدا ما يجب. هل حاصل أننا نرد على هؤلاء بمثل ذلك والمقام هو مقام لكن ذكرنا على سبيل التمثيل أما المعتزله وجميع المقتصدون يا جميع بعض يقولون إن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بصفة ثبوتيه أبدا لأنك إن أثبت له صفات البطرية شبهتهم الموجودات الموجودات فنقول لهم وإذا وصلتموا بالصفات العالمية شبهتموا بماذا؟ بالمعلومات فتكالس بعضهم وقرنا أنا انفي عنه الأمرين لا أثبت ولا أنفي فأقول لا اقول ان الله موجود ولا معدوم ولا سميع ولا اصم ولا ابكم ولا متكلم ولا اعمى ولا بصير ايش الصيغه ها يبرد ان شبهته بالممتنعات ها؟ يمتنع ان يكون الشيء لا موجود ولا معدوما فالشيء إنا موجود ولا معدود يمتنع أن يكون الشيء لا سميعا ولا بصيرا قال أما قولك لا سميعا ولا بصيرا فليس بممكنة يوجد شيء لا سميع ولا بصير وهو ما لا يقبل السمع والبصر مثل الجدار والله هذا عندي جدار مو سميع ولا بصير يصلح ولا لا ها؟ يصلح لأن نفي النقضين عما ليس بقابل لهما ممكن أولا طيب نقول له أولا نقولك ان هذا لا يقبل أو, لا أو يقبل هذا السلاح فقط عندك أنت وإلا فإن الله تعالى قال في الأصنام اموات غير أحياء ومعلوم أن الصنة جماد صنم جماد عندك لا يقبل الحياة ولا الموت وصف الله تعالى بأنهم أموات غير احيا بعد فهذا قول قابل وغير قابل هذا الصلاح من اصطلحته أنت وليس هو الواقع الموافق لما تقتضيه اللغة العربية وإذا سلمنا جدلا لك وقلنا إنه يمكن أن يكون الشيء لا سميعا ولا أصمت إذا كان غير قابل للاتصاف للاتصافي بهما ولكن ما قولك في الوجود والعدم أنت تقول إني ما أصف الله بالوجود ولا بالعدم والوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب لا تقادم الملكة والعدم قول والسلب المتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا بد من وجود أحدهما عقلا فلا يمكن أن تنفي عن الشيء أنه لا موجود يعني لا يمكن أن تصف الشيء بأنه لا موجود ولا معدوم أبداً بل بد أن يكون إما موجوداً ها؟ وإما معدوماً كما لو قلت هذا الشيء ليس ساكناً ولا متحركاً يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن فالمتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا يمكن رفع أحدهما أبداً صحيح المتقابلان تقابل العظيم والمالك يمكن أن ينفيا جميعاً كما لو قلنا في التدار إنه لا سميع ولا أصل ولا أصل. الحاصل ان النفاق الحقيقه أمرهم عجيب. والغريب أنهم يسمون أنفسهم بالفلاسفه والعقلاء والحكمة. يسمون له السنة وجماعة أو السلة. يسمونهم الحشوية والنوابت والغثاء نعم وما اشبه ذلك ما عندهم العمق اللي اللي عند هؤلاء وما لهم من يبي يدعي نفسه مرتقا صعبا ويدعي بغيره نزولا كل ثاني يفعل هذا لكن الكلام على الحقائق نرجع الى موضوع الدرس الان هؤلاء الجماعه اتفقوا على مذهبين كل النقط على ان ما اثبته العقل وجب اثبات وما نفاه وجب نفيه ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل اثباته ولا نفيه فاكثرهم ايش نفاه وماذا يخرج ما جاء في السنه يخرجه على المجال وبعضهم توقف فيه وفوض علمه الى الله توضا الله اعلم لكن شرك التناقض مع نفي دلالته على شيء من الصفات يقول لنا أقول الله أعلم لكنه لا يدل على صفة من الصفات اشتروا بهذا الكلام هذا التناقض كيف تفوض العين الله فهم تقول لا يدل على شيء إذا ما فوض بل حكمت بماذا بأنه لا يدل بالنسب وهذا أيضا من التناقض عند هؤلاء الطائفه الواقفه عندها هذا التناقض الذي اشار إليه المؤلفة الله اعلم أن ما أثبت العقل أثبته فقط النظر عن كونه موجودا في كتاب السنة، وما نفاه نفوه، سواء كان موجوده في كتاب السنة أم لا، وما لم يقتضي العقل اثباته ولا نفيه فآخرهم نفاه وبعضهم. توقف فيه، وقال لا أثبته لأن العقل لا يثبته، ولا أن فيه لأن العقل لا ينفيه، وتقدم أن هذه الطريقة طريقة فاسدة، وأننا لو أخذنا بها لكان لكان لكان صفات الله سبحانه وتعالى موكوله إلى من إلى عقول البشر، وعقول البشر لا شك أنها مختلفة اختلافا كثيرا. حتى إن الواحد من هؤلاء المتكلمين يثبت في بعض كتبه ما كان فيه في الكتب الأخرى ويثبت لله ما كان يقول فيما سبق إنه مستحيل عليه ويحيل على الله ما كان يقول من قبل إنه واجب له فهذه الطريقة باطلة يقول الشيخ الاسلام إن هؤلاء في طريقتهم يقول إنهم وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية ولكنهم كذبوا في ذلك لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله تعالى وكل ما جاء هذا مهم القاعدة الأخيرة وكل ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الله فإنه لا يخالف العقل وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك كل ما جاء في كتاب السنه من صفات الله فانه لا يخالف العقل لكن هل العقل يثبت ذلك قد جائز عن إدراكه فادراك التفصيل في صفات الله تاجز عنه العقول ولهذا لو سالك سائل هل العقل يدرك او يثبت استواء الله على العرش الجواب لا لولا السمع ما علمنا بذلك لكن العقل يدرك ان الله تعالى عال على خلقه لان العلو من صفات الكمال والعقل يدرك ان الله تعالى متصف لصفات الكمال لو قال لو قال لك قال هل العقل يدرك أن يثبت ان, أن لله قوه ها؟ تقول نعم لان هذا من الكمال فهو يدرك ان لله تعالى قوه لا تشبهها قوه هل يدرك ان لله وجها لا لولا الشرع ما علمنا بذلك ولهذا لا نثبت ان لله اذنا وذلك لان الشرع لم يرد به والعقل لا يمكن ان يثبت لله عز وجل من الصفات ما لم يثبت في الله بالنفس فالحاصل أن العقل لا يخالف ما جاء به الشر من صفات الله وإن كان بعض التفاصيل لا يدركها لكن إذا جاء به الشرع قبلها العقل ولا لا يقبلها يقول وقد شابها هؤلاء النفاق في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وش حالهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به الاستثامون للتعجب يعني ألا تتعجب من حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أزل إليك وما أزل من قبلك ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به هؤلاء الذين يقولون نؤمن بالله ونؤمن بما أنزل الله من الكتب السابقة لكنهم يقولون نريد أن نتحاكم إلى غير شرع الله والطغوث هنا كل ما خالف شرع الله فهو الطغوث لأنه من الطغيان وهو مجاوزة الحد نعم ومجاوزة الحد أن تتحاكم إلى غير شريعة الله وموافقة الحد أن تتحاكم إلى شريعة الله فتعجب من هؤلاء الذين يزعمون وكلمة يزعمون تدل على أنهم غير صادقين أولا لأن الزعم دعوة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله ومع ذلك قد أمروا أن يكفروا به ما سكت عن هذا ما قل آمنوا بالله ورسوله وسكت بل قال آمنوا بالله واكفروا بالطاغوت ولهذا قال تعالى فمن يكفر بالطاووس ويؤمن بالله فقد استمسك بالعود الوثقى وما هذا يقولون اننا نحن نؤمن قال الله تعالى ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا والشيطان قد نفذ ارادته فيهم لانه امرهم فاتمروا قال الله تعالى اولئك الذين يعلمون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود إذا قيل لهم ان قال لهم الناس تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول الرسول ودعوا الحكم بالطاغوت أو التحاكم إليه رأيت المنافقين وهنا إظهار في موضع الإضمار اذ مقتضى السياق ان يقول واذا قيل لهم تعالوا لما نزل والى الرسول رايتهم يصدون لكن قال رأيت المنافقين يصدون ليحكم على هؤلاء بماذا بالنفاق وليتبين ان هذا وصف كل منافق وان لم يكن من هؤلاء المعينين فكل منافق في قراره نفسه لا يريد ان يتحاكم الى الله ورسوله وإن كان يقول إنه مؤمن بالله ورسوله وإنما يريد أن يكون التحاكم إلى الضغوف رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يصدون هذه لازم ولا متعدي ها؟ لازم ما الدليل ها؟ لا يمكن يصدون عن سبيل الله هذا متعدي لأن المصدر صدودا إنما هو للفعل لازم نعم صد يصد صدودا كقعد يقعد قرودا ولو كان المراد يصدون عنك يعني يصدون الناس عنك لقال يصدون عنك صدا كيردون ضدا فكلمه الصدود تدل على أن المراد بقوله يصدون أي بأنفسهم هم إذا اغتاروا أعرضوا صدوا ولم يقبلوا خلاف المؤمنين المؤمنين إذا ذكروا بيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا وليتون إله المقبلين بآلان سامع وعين باصر نعم يقول رأيك المنافقين يصدون عنك صدودا أتى بصدود لفائدتين، أولا تأكيد الصد يعني صدودا حقيقيا مثل وكلم الله موسى تكريما فالمصدر مؤكد الفائدة الثانيه افاده أن هذا الصدود صدود صد عظيم لتنكيره يعني يصدون عنك صدودا بالغا لا يرجى فيه اقبال بعد فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم وذلك بأن يعثر على نفاقهم فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وعثر على نفاقهم يقول الله عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إذا عثر عليهم جاءوا ويركرون والله ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق سام بإيش؟ حتى لأجل أن لا نقتل، وتوفيقا لأجل يمشون مع الكفار ويمشون مع المسلمين، نوفق بين الرأي النجمة، نعم، وهذا والجارب الله من النفاق من أعظم مزاحلة، أن يقولون نبي نوفق بين هؤلاء وهؤلاء. إذا قال الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو الأشياطين قالوا إن معكم نشوف المطابقة في المشابهة بين هؤلاء النفات وبين هؤلاء المنافقين وشه المشابهة من وجوه أولا أن كل واحد من الفريقين والمراد الفريقين من؟ النفات والمنافقون النفات الذين نفوا ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم والمنافقون كعب الرسول عليه الصلاة والسلام كل منهم يزعم انه مؤمن بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع انهم لا يقبلون كل ما جاء به ولا وجه واضح ها هؤلاء النفاشق امنا بالله وامنا بكتاب الله وامنا برسول الله وامنا بسنه الله رسول الله ومع ذلك إذا جاءهم شيء من هذه الصفات يقبلونه اللي ما يقبلون ما يقبلون، كان استوى على العرش كان ما يستوى على العرش كيف استوى على العرش أجل الله جسم مثل الإنسان يروح يجلس على الكرسي هذا شيء حرام حرام عليك أنت مجسم أنت كافر نعم هكذا يقول يقول صراحة أي انسان يثبت ان الله استوى حقيقة العرش يقول انت مجسم وانت كافر لانك اعتقدت ان الله جسم هل هذا قبل ما جاء بالقران اعبدوا الله ما قبل الله عز وجل استوى اضاف الاستوى الى نفسه المقدسه الرحمن على العرش استوى كتوا ما استوى قال لما خلقت بيدي قال ما نقبل الله له اليدين اعوذ بالله الله له يديه. هذا حرام تفسير كفر وضلال يمشيون باليدين قال اقول باليدين القدرتين نعم لما خلقت بقدرتي وش القدرتين الله قال لما خلقت ما تقبل قدرتين قلنا لما نقبل قال لما خلقت بنعمتي ولا تطلق بمعن النعمه ومش النعمتين ها الله ما لا نعمتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها نعم كيف ما نهل لنعمتين وما هو النعمتين إذا خلق الله فيهما وهكذا ما جاء في الصفات ينزل إلى السماء الدنيا ثم يلم رأسه أعوذ بالله ينزل الله إلى السماء الدنيا هذا الكفر بعينه مش اللي ينزل قال اللي ينزل امره, أمره ينزل امره الى السماء الدنيا طيب و بس والامر ما يصل الى الارض والله يقول يدبر الامر من السماء الى الارض قال ما تقبل الامر ما نقبل الامر ينزل الرحمه تنزل رحمته الى السماء الدنيا طيب و في الارض ما تنزل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحل العظب وما فائدتنا في رحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصلنا؟ نعم قال ما تقبل إن نقبل قال ينزل ملك من ملائكته نعم في الملائكه ما تصل الى الأرض والرسول يخبر بأنه, بأنه يتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار قال ما نقبل لازم ما نقبل الله ينزل بنفسه طيب هل الملائكة يمكن تقول من يدعوني فأستجيب له يمكن تقول هذا ها؟ لأن اللي ينزل يقول ينزل ربنا الى سماء الدنيا فيقول من يدعوني هل يمكن تقول الملائكة من يدعوني لو تقول الملائكة من يدعوني فأستجيب له كفرت قل لا لأن أدعت نفسها الربوبيه الرحمه يمكن تقول ما يدعوني فأستجيب له نعم أجيب ما يمكن لكن مع ذلك يقول نحن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله ثم يأتون بمثل هذه الأمور العظيمة التي تنبني العقيدة عليها ثم ينكرونها إما متأولين إذا لم يستطيعوا رد النص وإما مكذبين للنص نعم فهم شؤون هؤلاء المنافقين. العراج الثاني أن هؤلاء اللفات إذا دعوا إلى ما جاء بالكتاب الكتاب والسنة من إثبات سلسات الكمال لله تعالى أعرضوا وامتنعوا تعال أثبت أثبت ما أثبت أول نفسه أثبت اليد أثبت الوجه أثبت العين أثبت الساق أثبت القدم نعم يعرض وينسل نعم وينخنس ويقول دع الكلام في هذا تلك أمته قد خلفها ما كسبت ولا ما كسبت لا تثير هذا الكلام بين الناس نعم هذول راحوا اسكت بس اجلد نعم اجعل التبن على على النار ما تري النار إذا كان فوق التبن وش تعمل بالتبن ها حتى تخرج خروج في الناس هؤلاء يعرضون اذا قلت تعال تفضلوا اتجدوا الله ما فهم من صلاه الكمال فاعرضوا اذا كان الذي يريد ان يجادلهم يعرفون ان عنده من العلم ما يفهمهم تسللوا لواذا وراحوا وصاروا يقاطعون الكلام وأتون بغيره وإن علموا أن الذي يريد يجادلهم ليس عنده علم أو ما عنده الشجاعة إما أنه ما بيجوا السيف ولا أنه السيف لكنه ما سيطي يضرب به فهم يزعقون عليه وصرفوا اعوذ بالله اسمعوا لهذا الرجل المجسم الممثل الفاعد هذا المسكين اتبع أحرف ما يستطيع يتكلم أما أن يقبلوا الحق فهذا بعيد منهم طيب هؤلاء المنافقون إذا قيل لهم تعالوا إلى ما الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بل أعظم من ذلك والجال بالله في المنافقين شفنا صلاة العافية عدم قبولهم للحق الحق إذا قل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ومستكبرون كانوا نحن في غنى عن استغفار هذا الرجل ولا حاجة بنا إليه نسو الله لعافية الثالث أن هؤلاء النفات لهم طواغيت يقلدونهم ترى هذا كلام شخص من مترمية لا تقول والله عن شديد تقول لهم طواغيت علماهم اللي يقلدونهم تسميهم طواغيت يقول شخص الاسلام رحمه الله وزلاه خيرا لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمون انا حاط أن يقدمون الحاله وهم الحاله كذا عندكم الطبقه القديمه جميع يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل ويريدون ان يكون التحاكم عند النزاع اليهم لا الى الكتاب والسنه كما أن إلى آخره سجل متبون مثلا تعال مثلا إلى ما قال وقال رسوله يقول والله قال فلان وقال فلان من علمائهم الذين يتبعون قال ابن عربي قال ابن السنساني قال ابن سينا قال فلان قال فلان من هؤلاء الطواويل ما يقبلون ما جاء به الرسول لأنهم كيف, كيف يتوصلون إلى رد مجاب الرسول ما يقولنا ما نقبل محمد صلى الله عليه وسلم لأنه منافق يقول أن هل أنت أعلم عن فلان نعم إنك أنا أعلم لا خذفت فلان أعلم منك فلان البحر الذي لا ساحل له وأنتش أنت حتى تعترض على فلان ثم يقول هذا القول هو الصواب لأنك أنت ما عندك علم وإن كان عندك علم ما عندك فهم وهؤلاء هم العلماء الفطاحن نعم فلا فالقول قول يقول هؤلاء المنافقون أيضا كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الوجه الرابع أن هؤلاء النفاس زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع كما أن اولئك المنافقين يحلقون انهم جاءوا أنهم ما ارادوا الا إحسانا وتوفيقا هذه أيضا مشابع واضح المتكلمون من المعتزلة والجهميه والأشاعر ونحوهم يقولون نحن سلكنا هذه الطريقة للجمع بين العقل والسمع فنحن نقول في يدي الله المراد بهما النعمه ليش كال لان العقل ينكر ان تكون له يدان حسيتان حقيقيتان يمكن هذا والسمع قد, قد, قد جاء بهذا فيما ظاهره انهما يدان حقيقيتان حسيتان فيجب ان نوفق بين العقل وبين السم ونقول المراد باليجين النعمة ها ها هؤلاء الذين قالوا مراد كذا هل, هل آمنوا بالسم أبدا كيف يقول نحن نوفق بين السم والعقل إذا عرضتم أن توفق بين السم والعقل فاقبلوا ما جاء به السم حتى تكون عقلة لأن العاقل هو الذي يقول فيما لا يمكنه إدراكه بما جاء به الكتاب والسنة على ظاهره ما في قياس ولا فيه تأويل ولا شيء أمور غيبية ما يمكن للعقل ادراكها يجب أن تقبلها على ما جاءت به هذه من من الأمور الاجتهادية التي لرأي فيها مجال هذه أمور غيبية يختصر فيها على مجابه بالشر. نعم يقول المؤلف هذا مني أنا وكله مطل يتسفر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله نعم كل إنسان يتسفر ويتظاهر بأنه محق فانه ياتي بالدعاوي الباطلة مثل ان نقول هذا قول محققين هذا ما أجمع عليه الناس هذا ما دل عليه العقل هذا ما يقتضيه الكمال وما اشبه ذلك ولهذا لما ذكر المبتدعه ان هذا هو اجماع اهل الحق نقل للمام أحمد هذا قال وما يدريه من ادعى لجماعة فهو كاذب وما يدريه لعلهم مختلف وبين رحمه الله أن نزل هذه الدعاوي كلها يقولها من كان على باطل يقول هذا قول المحققين هذا هو الصواب هذا هو الحق إلى اخره وكل يستطيع أن يدعي هذه الدعوه ولا كل يستطيع وإذا قيل لهم المنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض ويقولون انما نحن مصلحون سبحان الله كل انسان يدعي انه على اصلاح حتى الشيوعيه الملحده الكافره ويستبدي ان بسلوك هذا المسلك اشتد على اصلاح وان هذا هو استغلال وان طريقه ماركس ولينين هي في الأسباح أما ما جاءت به رسل فهذا خرافة ولا فيه أسلاح وما هو إلا عقول باليه أكل عليه الدهر وشرب ونفدت فالحاصل من هذه الوجوه الأربعة التي اشترك فيها أولئك القوم الذين حكى الله عنهم مع هؤلاء النفات وأما طريقة والسلام والجماعة والحمد لله فإنها سليمة تتمشى على ما جاء به الكلاب والسنة والله أعلم هذا اليوم يقول لازم على طريقة النفاة لوازم باطلة ونحن لا بد أن نعرف ما معنى اللازم معنى اللازم الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محيدا هذا اللازم الشيء الذي يترتب على الشيء لزوما لا محبأ عنه، يعني بيحكي يقول يلزم من كذا كذا وكذا، واللازم قد يلتزمه الملزم ويقول نعم أنا أقول بذلك، ويطرق قوله، وقد لا يلتزمه ويقول إن هذا ليس بلازم، ثم يذكر العله يقول ليس بلازم لأنه كذا وكذا، وقد يقول اللازم لم يطرأ على بال الملزم إطلاقا بأن يقول الإنسان قولا ولا يتصور ماذا يترتب على هذا القول من النوازم ولو أنه تصور ذلك أو نبها له لكان بين أمرين إما أن يجيب وإما أن يلتزم باللازم وإما أن يرجع عن قوله ثلاث أمور إما أن يجيب ويبقى على قوله أو يلتزم باللازم ويبقى على قوله أو يرجع عن قوله وهذا, وهذا كثير كثير من الأقوال يقولها عن العلم ثم إذا رأوا أنه يترتب على هذا القول لوازم باطله نعم سلك أحد المساك الثلاثة إما أن يلتزموا بهذا اللازم ويقول غير بعض أو يجيبوا عنه ويقول هذا غير لازم أو يعترف بأنه لازم باطل فيرجعون ايش عن قوله لأن القول إذا ترتب عليه امر باطل كان دليلا على أنه باطل ولهذا نقول هل لازم القول قول أو ليس بقول نقول اما إذا كان القول من كلام الله وكلام رسوله فلازم قولهما قول وذلك لأن قول الله ورسوله صادع عن علم وحق اليس كذلك؟ فالله تعالى عندما يقول قولا يعلم ماذا يرتق عليه وماذا يذم منه فليس بقول للملزم ليس قول له ولا يمكن أن ينسب إليه وذلك كما قلت لكم لأنه إذا قيل بهذا اللازم فإنه يحتمل أن يكون الملزم يحتمل من هذا الملزم أن يقبله ويتزم به وحينئذ يكون قولا له ولا لا يكون قولا له ويحتمل أن يجيب عنه ويبين أنه ليس بلاذم للقول، وحينئذ لا يكون قولا له ولا يلزم به إذا صح أنه لازم والثالث أن يتبين أنه له أنه لازم لقوله وأنه باطل وحينئذ يرجع عن قوله ولذلك نقول إن لازم القول بالنسبة لغير الله ورسوله نعم ليس بقول ليس بقول لما علمتم نشوف اللوازم الباطلة الآن التي تلزم على قوات هؤلاء النفات لكنهم ما يلتزمون بها لكن نحن لا أنها لازمة وإن ما تزموا بها أولا يلزم على قولهم أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه كيف ذلك لأنهم يرون أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل وتمثيل الله بخلقه كفر. فيقول مثلا استوى على العرش ظاهره أنه أنه استوى استواء حقيقيا أي على عليه كما يعلو السلطان على عرش مملكته قالوا هذا كمثل وكفر ما أن هذا هو ظاهر القرآن هذا هو ظاهر القرآن أن الله استوى على عرش استواء حقيقيا أي على عليه هذا يليق هذا هم يقولون إن هذا الظاهر هذا كفر لانه على هذا تجسيم هذا والتمثيل كفر هو هذا طيب هذا هذا نقول السنة الكتاب والسنة صبغها بالكفر والتجارت لأنهما مملوءان من اثبات السفاهة الله التي زعم هؤلاء أن هؤلاء النفاق أن اثباتها تشبيه وكفر تنزيل عندكم؟ إيه بناء على ما سبق من الأول أن نقول تنزيل لكنهم يقولون تشبيه طيب إذن هذا اللازم ماذا تقوم به باطل ولا غير باطل باطل معلوم أن يقول قائل إن القرآن وسمه العوان الى الكفر هذا من افضل الباطل لكنه على قولهم لازم لك لا يقول مثل إثبات اليد الحقيقية التي بها يخلق ويأخذ ويقبل إثبات اليد الحقيقية هذه تمثيل والتمثيل كفر يقول إذن القرآن والسنة في كفر يدلاني على الكفر ولا أحد يتجاثر أن وهو يدعو وهو يدعي الإسلام يتجاثر أن يقول إن القرآن يدعو إلى الكفر الثاني أن الكتاب والسنة لم يبين الحق لأن الحق عند هؤلاء هو نفي استثار وليس في القرآن ولا في الكتاب ولا في السنه ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نقطا ولا ظاهر هم يقولون مثلا ان ان الحق ان الله ليس بغاضب الحق ان الله لا ينظر الحق ان الله لا يرضى الحق ان الله لا يغضب هذا القران والسنه ان الله لا رحمت له او بالعكس لكن نقول انتم الان تعتقدون ان نفي الرحمه عن الله هو الحق ونفي الغضب عنه هو الحق ونفي الرضا عنه هو الحق ونفي السخط عنه هو الحق ونفي هذه الحقيقه عنه هو الحق هذا اللي منعتقدون هل في القران والسنه ان الله سبحانه وتعالى لا يرحم يعني نفع نفسه الرحمه ولا الغضب ولا السخط ولا الكراهة ولا الضرء بل إن كتاب السنة دل على إيش؟ إفتاح ذلك فنقول هذا الذي زعمتم أنه الحق ونفل استفاده أرون في كتاب الله؟ ما يدل على ذلك؟ الوجه الثالث قال وغاية المنفحة الله إذا, إذا طالبناهم قلنا أرون في كتاب الله وصنة رسوله ما يدل على مفل استفاده؟ قالوا أهلا وسهلا الباب مفتوح خراش مبسوط والقهوه والبك نعم وان شئتم اتينا ب... بالغدا عندما لكم دليل اخرى والسنه على النفي تفضل غايه المتحذق من هؤلاء المتحذق يعني الذي يبدع الحرق والحرق قوه الذكاء والفهم والمتحذق بزياده اللام هو الذي ينسب نفسه الى الحرق وليس كذلك. غايته من من هؤلاء أن يستنتج ذلك من جهل حاشي أي ما يدعيه من الصفات من مثل قوله تعالى هل تعلم له سميًا ولم يكن له كف ولا ليس كمثله شيء لا تجعلوا الله عذابًا وما أشبه ذلك مما في النفي. إنك هذا حمد. ماذا من مثل قولي هذا طيب ها يقول هار الدليل هذا الدليل على النفي هذا الدليل على النفي فكر بالموضوع انت هل فيه دليل؟ هل قال الله انه لا يرضى لا يغضب لم يستوعب العرش لا ينزل السماء الدنيا وما وماشى ذلك لا قال هل تعلم له سميه أي هل تعلم له أحد يساميه ويشابهه لم يكن له كفوا أحد لا أحد يكاهبه في قوته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في أردارك المستفاك هذا معنى الآية الذي لا يحتمل سوى ومن المعلوم التعليق على هذا الستثلاث ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص اثبات كمال الله تعالى كذا يا السهل وش المقصود اثبات الكمال وانه سبحانه تعالى لكماله لا شبيه له في صفاته يعني لا مثيل له في صفاته ولا يمكن نعم. اذا قل لم يكن له كفوا احد المعنى يعني لا له صفاته بالعكس المعنى لا يماثله أحد في الصفاته إذ نفي المماثلة عن الشيء دليل على وجود أصل الشيء ولو لم يكن أصل الشيء موجودا لكان نفع المماثلة لعوة من القول لا فائدة منه فهذه الآيات وأشباه هو على عكس ما قال هؤلاء تدل على إثبات الصفات لكن تدل على الكمال الذي لا لا يساوي فيه أحد. نعم، ولهذا لما قال القائل ليس كمثل الفتاة زهير، وشفَّم المخاطب إن زهير أصم، أعمى، أبكم، بخيل، جبان، زمن، مشلول، ها؟ ولا بالعكس؟ بالعكس؟ لا أحد يفهم مثل هذا التعبير أنه ما في فيه أحد ما في الصغاة ما يفهم هذا التعبير إلا أنه ليه كمان الصغاة فيه؟ ها؟ ليس لهما فيه؟ ولا لا يا ما ما أفرطي زهير هو المدر؟ زهير هذا رجل يمدح ممدوح يقول ليس كمثل الفتاة زهير أحد هو هو يعني ما مدر أحد ما مدر أحد بإيش؟ بانه لا, لا صفة له أقول بأنه لا صفة له كامل الصفات دين هكذا ليس كامل في شيء في كمال الصفات ولا يمكن أن وراد بها بيان انتفاء الصفات عنه إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله تعالى بمثال الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مجلس أو عاجز عن البيان لو أراد أحد أن يدل الناس على أن الله لا صفات له في مثل هذه في العبارة، لكان إما ملذذ. تعرفون اللوز؟ مش واللوز؟ اللوز واللوز؟ لا ما ما في الإنسان. ها الإلغاد؟ ها الإلغاد أن يأتي الإنسان بأمر على خلاف الواقع في ظاهره على خلاف الواقع في ظاهره نعم. ولكنه عند التأمل يكون حقا رجل قال نهق حمار فبطلت صلاةه فاهم كيف تشعب الحمار الصلاة؟ رجل قال لما نهق الحمار فبطلت صلاةه ها هل قد انتقال كيف انتقال الضغب لقد انتقال لا لا لا لا لا لا نعم يقول واحد راح يجيب الماء على حمار نعم. الحمار لما أقبل على الرجل ويصلي أحيانا الحمار إذا رأى الرجل ولا سئم إذا صار يجيب له العلف ينهم لما نهق الحمار والتفت الى الزرد القرب مملوءه عليه تبطل صراط نعم تبط صراط ليش لان اذا وجد الماء ولو في ادنى اصراط تبط صراط كده طيب و يعني الالعاث كثيره في كتاب اسمه اسمه كتاب حل الالغاز اقتراض في حل الالغاز الطراز في حل الألغاز موجود عندنا في المكتبه الخط مخطوط على أبواب الفقص يجيب كل الألغاز اللي في الطهارة في الصلاة في الصيام في الجنائز مو أشبه هلها هذا الألغاز في أكيه في أكيه في في في لا التوريح ما ال ما أرد الإعجاز الالغاز غالبا يريد الإعجاز الإعجاز الخصم، والتوريه يريد أن لا له الامر طيب في ايضا مدلس مدلس ماذا مدلس المدلس الغاش الذي يأتي بالكلام وهو لا يريده. لا يريده إنما معنا آخر لكن يغش الناس ويغش والثالث عاجز عن البيان ما يقدر يبين لأنه عاجز معه عيد كل هذه الأوصاف الثلاثة الإلغاث والتدليس والعجز عن البيان كل هذه أمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم وليس فيه نقص في البيان والفصاح بل الأمر بالعكس الله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم ويقول يبين الله لكم أن تظل فهذا ما أراد الله تعالى في كلامه لعباده أراد أن يبين لهم الحق حتى لا يضلوا فإذا قلنا إن, إن الله تعالى أراد بقوله ليس كمثل شيء أنه لا صفته له هل هذا بيان؟ هذا عكس البيان الثالث أن السابقين الاولين من المهاجرين والأنصار والذين سبعهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكافيين الحق أو جاهلين به. كانوا قائلين بالباطل ليش؟ لأنهم يقولون بإثبات الصفات الذي يدعي هؤلاء أنه باطل. وكانوا كافيين الحق لأنهم لم يبينوا نفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه حق. أو جاهلين به. يعني مازنوا عن الحق فصاروا يتكلمون بالباطل ولا يبين الحق لانهم جاهلون انت ان وصفتهم بالجهل او بالكتمان فكلاهما ايش كلاهما قذف عظيم في الصحابة والتابعين لهم باحسان اذا قلت انهم مازنوا عن الحق لم يتكلموا بالنفي لانه مازن هذا هو الحق او تكلموا بالاثبات لانه مازن هذا هو الباطل فهذا كل عيب لهم يقول او جاهلين فإنه قد تواثر النقل عنهم بإثبات استفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل ولم يتكلموا مرة واحدة بنفس الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأصل الأمة فإذا امتنع عليهم جهل, جهل الحق وامتنع عليهم القول بالباطل وكتمام الحق تل هذا على أن ما قالوه هو الحق وهو إثبات الصفات رابعا أنه إذا امتفت صفه الكمال عن الله لازم ان يكون متصفا بصفات النقص هذا صحيح الله عز وجل موجود موجود حقيقة فإذا امتفت عنه صفات الكمال لازم ان يكون متصفا بالنقص فإذا قلنا لا رحمة له ولا كلام له وقلنا على رأي نفاث المحر لا سمع له ولا بصر له ولا حياة له لأن المعتدل يقول الله سميعا بلا سمع وبصير بلا بصر وما اشبه له ماذا يلزم ان يكون متصفا بالنقص إذا قلت ليس بسميع لازم أن يكون أسمع ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبدي لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يفسر ولا يغني عنك شيئا فأنت إذا نفيت صفات الكمال عن الله لازم أن يكون متصرف من نقص لأن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة كيف كل موجود في الخارج يعني في أوروبا عندنا التقدير الذهني والوجود العيني التقدير الذهني قد يقدر إنسان ذاتا ليس لها صفات يعني ربما تتصور إنه يوجد ذات ما لا تتشاهد أو لا كما إنك ربما تتصور أن هناك مخلوقا له مئة لجل وله ألف وجه وفي كل وجه ألف عين وفي كل عين ألف سواد نعم وهكذا يمكن تتصور هذا ولا ما تتصور في التصور يمكن تتصور ولا لا؟ ويمكن تتصور ما هو أعظم من ذلك التصور هذا لا دل على وجود لكن كل موجود في الخارج يعني قائم بعينه فلا بد له من صفات ولو لم يكن من صفاته إلا أنه موجود لكفى كل موجود في الخارج فلا بد له من صفات فإذا انتفت عنه صفاته الكمال لازم أن يكون متصفا من النقص وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاق ويقعون في شر مما فروا منه هذه اللوازم لا شك أنها لازمة على قول عبد الباطل وأنهم لا ما عنه وبهذا نعرف أن القول الحق هو إثاث ما يأثد عضاها النفس ونافيه ما نرى الله عن نفسه الله عنه. اللهم آمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه فصل فصلوا جناتهم لدعاية النفات من الشبهات أنا عندي النفات بكائن مربوطة والشبهات كائن مطلقه. صحيح؟ مم. ليه؟ لأنك في الشبهات ليست تأزم، ولكنها تأبتني، لأن شبهات إذا نفاث ليست جموان سالم، لكنها جمع نافل كراث وغزاف وقاض وقراث، لكن شبهة جمعنا إذ أنها جمع شبهة فالتاء في نفاس في التأنيث التانيث مربوطة بخلاف تاء الجمع فإن تاء الجمع جمع مؤمنة مفتوحه وقول من الشبهات هذا باعتبار حقيقتها أما باعتبارها عند هؤلاء النفاس فهي عندهم أجلائب وحجج لكنها حقيقة شبهات وليست بينات وكل إنسان يدعي قولا فإنه يدعي عليه دليلا لأن قولا بلا دليل مرفوع من أصله ولكن ينظر هل هذا الدليل حقيقي صحيح أو ليس هذا صحيح هو محك النظر والنزان في الأشياء هل تقبل أو تؤثر ومراضي النفات هنا نفات صفات الله عز وجل سواء كانوا من النفات المطلقين الذين ينكرون كل صفات او من الصفات المقيدين الذين ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضا هؤلاء يقول يعتمد نفات الصفات على شبهات باطلة هذه الشبهات التي يعتمدون عليها اما جلاء النقلية واما دلائل عقليه يحسبونها عقليه ويدعونها يدعونها عقليه فالدلائل النقليه تجدهم يستدلون بايات مجمله ويدعون الايات المبينه الموضحه يتبعون ما تشابه منه ويدعون المحكم فمثلا يقول نحن لا نثبت أي صفة لله لان اي صفه تثبتها لله فهي المناقضة لقوله تعالى هل تعلم له سميا ولقوله ليس كمثل شيء ولقوله ولم يكن له كفوا أحد ادعاء منهم أن اثبات الصفة يستلزم التشبيه أو التمثيل فيقول مثل إذا أثبت لله سمعا أثبت له مثيلا إذا أثبت له لرن أثبت له مثيرا وهذا خلاف دلالة القرآن لأنه رأي يقول ليس كمزي شيء هذا تعلم له لم يكن له كفوا أحد وما أشكه واضح طيب وقد سبق الجواب على هذه الشبهة وبيان أنها باطلة وأنه وأن إثبات إسباث الشبهات لا يستلزم التمثيل لأنه نقول له سمع ليس كمثل سمعنا بصر لا مثل بصرين وهكذا كما أننا نشاهد المخلوقات بعضا لا يماثل بعضا مع اتفاقها في الحدوث كلها حادثة واتفاقها في كل فترة فسمع الإنسان ليس كسمع حيوان الآخر وبصره كذلك الطائر يرى الحبة وهو في جو السماء وهي في الأرض وانت لا تراح. أيضا كذلك وهكذا بقية الصفات التي فيها للمخلوقات كلها لا يلزم من اشتراكها بالاسم أن تكون متماثلة في الحقيقة وسبق لنا أيضا أن إذا نفينا عنه الصفات شبهنا بما لا نعم في المعدومات شبهناه بالمعدومات فعندهم وسبق لنا أن بعضهم كابر وقال لا أثبت ولا عنفي فقال فقلنا إن هذا تشبيه في الممتنعات لأن الشيء إما ثابت وإما منتفئ المهم الآن انتهينا من الكلام على شبهات النقلية وهي التلائد السمنية تقينا بالشبهات التي يدعونها عقلية وليست عقليات ولكنها وهمية فمثلا يقولون قال ما يعتمدن عليه ما دعوة كالبة دعوة كالبة يعني يدعون دعوة ولكنها ليست بصوصة طاطبة مثل أن يدعي الإجماع على قوله فيقول أجمع أهل الحق على كذا وكذا أجمع أهل الحق ودع أكسلت ومن تبعهم على جانب العيسى طيب ان يسمع كلمة أجمع أهل الحق على كذا ماذا يقول خلاف الإجماع كفر إذن لا يجوز أن نخالف على الإجماع عندما أجمعوا أهل الحق وفي, الحق وفي الحقيقة أن أهل الحق أجمعوا على خلاف ذلك لكن هو يدعي يدعي هذا الشيء اما أن يصادف قلبا خاليا من العلوم تتشبه عليه هذه العبارة ويأخذ بها أو يصادف ألف واعي عادم يعرف الباب أو يقول هذا هو التحقيق أو هذا قول المحققين فيبدأ يقبل كسابه ما يعرف المذهب المقابل والشغل ها والخاص عندما هذا التحقيق من هذا من هذا المؤلف فيقبل أو قول المحققين أيضا فيقبل أرختم، فإن قلت هذه العبارة أيضا يوجد مثلها في كلام السلف ويقول هذا التحقيق وهذا هو الحق وهذا أجمع عليه وما شبه ذلك، فهم يقولون أنتم أيضا مثل ما ادعينا كما نحن نقول بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول فتفضل والحقيقه أن دعوانا عليكم كدعواكم عليه ولكن نقول المرجع في هذا إلى كلام الله وكلام رسوله ولننظر اينا احق في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم او يقول عن قول خصمه إنه, انه خلاف الاجماع فيقول مثل عن مذهب السلف ان هذا خلاف إجماع أهل التحقيق أو الحق او خلاف الإجماع العقلاء وما أشبه ذلك فالدعوة الأولى لإثبات قوله والدعوة الثانية لنفي قول غيره ورده ومع ذلك فهي دعاوة كالبة لا أشتنا من الصحر ثاني شبها مركبة من قياس فاسد مثل قولهم إثبات الصفات لله يستدم التشبيه لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم ولا تماثل الشبهه السبه هذا المركب من قياس فاسد فيه قياس فاسد لأنهم لأنهم يقولون إثبات الصفات الله استثموا التسبيح، هذه دعوه معللة في ماذا؟ لأن اعراض أعراق والعرض لا يقوم إلا بجسم طيب والاجسام متماثله كل النتائج والمقدمات هذه باطله فقولهم الصفات اعراض هذا غير صحيح قد تكون الصفات اعراضا وقد تكون لازمه لان الاعراض جمع عرض وهو الذي يعرض ويزول كالمرض والشبع والعطش وما اشبهها فهل الصفات كلها اعراض لا. أبدا ما يكون العرب ثم قولهم العرب لا يقوم إلا بجسم غير صحيح لأن العرب يكون للجسم ولغير الجسم فنحن نقولها اليوم يوم طويل والحر حر شديد وما أشد ذلك وهل هذه أقسام لا اليوم زمن والحر حالة للجو، ما وما وما ومع ذلك دل... ومع... نعم... وصفت بالعرب وقولهما ما متماثلة غير صحيح، وبذانه واضحة أن نجد الاجسام غير متماثلة، وهم يقولون بذلك أيضا لا يمكن ان يقولوا ان جسم البعيد جسم الذره أورث، ولا أن جسم الزبدة كجسم الحديدة مثلا الحديدة أني من الزبدة او بالعكس المهم أن قولهم إن الإجسام متماثله ليس بصحيح فصارت هذه شبهة لكن إذا قرأها القارئ ربما تشتبه عليه ويظن أن هذا فعليل صحيح وقياس صحيح ولكنه عند التأمل يتبين أنه ليس بصواب وهذا موجود في كتب الآن, الان, الان قد, قد تقولون كيف يقول هذا الكلام هذا كيف يقدمون على هذا الكلام الذي يعرفه كل شخص <تصفيق> كل شخص نقول هذا موجود في كتبه وهو إما ملتبس عليهم أو هم ملبسون على غيرهم الله أعلم قال الثالث تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها الى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها اليه ياتون بالفاظ مشتركه تدل على معنى يصح لله وعلى معنى لا يصح له فينفون ذلك وما دام الانسان يعقل بان هناك معنى في هذا اللفظ يجب نفي عن الله فاذا جعل الامر مبنيه على نفي هذا المعنى قبلوا مثال ذلك الجسم يقولون ان الله تعالى ليس له جسم ويريدون بذلك ان ينكروا علو الله بذاته ونزوله بذاته ويده ووجهه وعينه وقدمه وساقه وما اشبه ذلك يقول كل هذه تدل على ان الله جسم والله تعالى منزه عن من الجسميه عندما, عندما ياتيك هذا الكلام لاول وهله تقول هؤلاء هم الذين نزه الله تعالى عن النقص قالوا ليس بجسم ولكن الحقيقه انهم هم الذين جعلوا الله لا شيء جعل الله لا شيء وإنما, معنا وإنما جعلوه معنى معقولا يدرك بالخيال فقط ونحن نقول لهم كما سبق ان عنيتم بالجسم الجسم المركب الذي يفتقر بعضه الى بعض في التركيب والقيام فهذا منتب عن الله ولا نثبت لله تعالى جسما بهذا المعنى وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصف بما يستحقه ما يستجعه الذي له أسعاد تحت مشيئته وارادته فهو يأخذ ويرضى ويغضب ويضحب ويستوي ويجيء وينزل إن أردتم بالجسم هذا المعنى فهو ايش صحيح. فهو حق ومع هذا لا نطلق لفظ الجسم لا نفيا ولا نفيا ما نقول إن الله جسما ولا نقول إنه عيسى له جسم هذا باعتبال اللفظ أما باعتبال المعنى فيجب أن نستفصل إذا أردنا بالجسم المعنى الأول فهذا ممكن على الله وإن أردنا بالجسم المعنى الثاني أنه ذات مقدسة قائم تقوم بها لحال وله يد ووجه وعين وما وماشف ذلك فهو حق بل واشق يجب علينا أن نعتقد ذلك ولكن يجب علينا أن نحذر من تخيل هذه الذات يجب علينا نحذر لأنك مهما تخيلت فإنك لن تدرك هذا إذا كان الله تعالى لا يدرك في القوى الحسرية فكيف يدرك في القوى المانوية العقلية قال الله تعالى لا تتركوا الابصار وهو يدرك الابصار وقال تعالى ولا يحرقون به علما فإياك أن تتخيل أن الله سبحانه وتعالى على معين تقدره لأن هذا يؤدي بك إلى مفاوض، تعجز عن الخلاص منها ولكن اكتو من عز وجل له ذات مقدسة عظيمة أما أنت تتصور لها كيفية معينة هذا لا يجوز كذلك الحيز الحيز هل يقول إن الله تعالى له حيز أو لا هم يقولون إنك إذا أثنت أن الله فوق عرشه بذاته لازم لذلك تحيز لازم لذلك تحيز والتحيز ممنوع لانه يقتضي ان يكون الله محصورا والله تعالى واسع عليه فيجب ان تنكر علوه بذاته لأن لا تقع في هذه الشبهه وسبق لنا ان قلنا ان الحيض ان اريد به أن الله تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل كيف يمكن هذا وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه مرضى القدمين وإن يد بالحيث أنه منحاذ عن الخلائق تائن منها فهذا آه. هذا حق وصحيح ومع هذا لا, لا نفق ولا اثبات لأنه لم يرد وصلنا هفاته ولله ولا نفيه عنه فعلينا أن نتأدف وأن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله لكن مع هذا لا يمكن أن نتخل من نفي هذا هذا الاسم نعم أن نفي ما, ما وصل الله به نفسه من, من الأفعال والصفات طيب نحن لا نقول بالحي ولا نقول بعدم الحيظ الله. لا, لا لا شوف العبارة هل نحن نقول بعدم الحيز او لا نقول بالحيز لا نقول بالحيز على سبيل الاطلاق لاننا لو قلنا بعدم الحيز لكنا قد نفيناه ففرق بين ان يقول ان يقول ان بالنفي وبين أن ينفي القول انتبه لهذه النقطة نفي القول ليس قولا بالنفي فأنا لا أقول أنه حيض بخلاف ما إذا قلت أقول, أقول إنه ليس في حيض ورح يا جماعه إذا لو سئل هل أنت تقول بنفي الحيض أو لا تقول بالحيض لا أقول بالحيض لأنه فرق بين نفي القول وبين القول بالنفي نعم طيب يقول كذلك أيضا الجهة الجهة يقولون إن الله تعالى ليس في جهة يقولون الله ليس في جهة والذين قالوا إن الله ليس في جهة انقسموا إلى قسمين قسم قالوا إن الله تعالى في كل جهة وفي كل مكان وهذا يقول به وجماء الجميع وكل من يقول بالحلول من المتدلة وغيرها يقولون إن الله في كل مكان وحينئذ تنتظر الجهة لا تنتظر الجهة لأنه إن قلت أمام أخطأت ينقل فوق أخطأت ينقل تحت أخطأت ينقل جميل أخطأت ينقل شمال اخطات بل هو في كل شيء لا تقيد أو يقولون الذين يمكن الجهة يقولون إن الله تعالى ليس في جهة إطلاقا فليس فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف هنتم. إذن جصح أن نقول بأنه معدوم يعني إذا كان موجودا فلا بد أن يكون بأحد هذه الجهاز فإذا قلت ليس بهذه الجهاز فمعنى العدم ولها قال بعض العلماء لو قيل لنا صفوا العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف العدم من ليس داخل العالم ولا خارج ولا متصل ولا, ولا منفصل ولا يمي ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا خلق ولا آمن. هذا العدل فاذا الذين ينكرون الجهه صاروا ينقسمون الى حمد نعم, نعم. ينفون كل جهه كذلك وقد سبق لنا ايضا بطلان هذا القول الثاني والاول طيب فماذا نقول نعم في الجهه لو قال لك قائل هل تقول إن الله في جهة إن قلت نعم أخطأت وإن قلت لا أخطأت وإن فصلت أصبت فإذا قلت في جهة أي أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات وما, وما حوله عدم لا أحذر به شيء كل الخليقة تحته والفوق جهة عدميه لا ياخذه شيء من أي المخلوقات فهذا ها؟ هذا صحيح لأن الله تعالى فوق كل شيء لا يرحى شيء نبدا وإن أردت بالجهة جهة جهة تحيط به جهة تحيط به فهذا باطل لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته وإن أبت جهة سفر فهو أيضا باطل لأن الله تعالى فوق والدليل على ذلك على ثبوت من جهة فوق لكنه جهة عدمية معنى أنه, أنه لا يفرض بالله شيء في مكانه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى الجارية قال لها أين الله أين الله وأين يستثم بها عن مكان قالت في السماء قال أهتقى فإنها مؤمنة والعريب أن المنكرين لهذا منهم من أود الحديث ورد النصوص عندهم سهل اذا لم تكن متواتره ومنهم من يقول إن استفهام هنا عن الشاك يعني أين الله هشف إن شاء الله وهل يؤقل أن, ان تكون اين في مثال السياق للذات استفهام عن الذات أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق باللغة العربية وسألها بلف أين ولو كان عراض الاستفاهم لقال من الله ولم يقل أين الله طيب يقول المؤلف فهذه الالفاظ المجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه عندما تقول أنا أؤمن بأن الله ينزل ليسما الدنيا. قال: إذا آمنت بإن الله جسم، فيلزمك بهذا. كماذا تجيبه؟ أقول أولاً إن أردت بالجسم الجسم المركب، المفتقر بعضه إلى بعض، كافتقار الرأس إلى الجلد إلى الجسد، افتقار الجسد وإلى القلب، وللوجه وما شبه ذلك، إن أردت بهذا. ان هذا المعنى بالجسم ها؟ باطل ولا اعتزمه ولا يلزمني ايضا وان ارتاح بالجسم الذات القائمه بنفسها المتصله بما يليق بها فهو حق وانا اسد به وليس في هذا شيء وكذلك لو قال اذا قلت ينزل معنى نحن في جهه فاقول كما قلت الجهه اذا اردت بها كذا فهي حق واذا اردت بها كذا فهي باطل ولا, ولا تلزم هنا ثم هم هذه الشبهات بعبارات مذخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول فإذا حقق, الأمر تبين أو فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة كما قيل حجة تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاثر مقصور الزجاج هل يقوم للحجر والحديد؟ ها؟ أبداً بل ولا يقوم بعضه لبعض بعض. كل كاثر ومكسور لو ضربت الزجاج بأخها انكثرت أي من لألك كاثر ستعني؟ كل واحد كاسر ومكسور هذه حجة لأهل الباب هذه حجة أهل الطاطلة تظن أنها حق ولكنها باطله تتهافت أمام الحق وكل واحد منها يكسر الأخرى لو رجعت إلى كتبهم لو التناقض العظيم بينهم حتى ان الواحد منهم يبطل ما قالوا من قبل لكنه يبطل بحجه من طاطلة لأنه لا يبطل بحق فهي كلها باطله والرد على هؤلاء من وجوه الاول نقض شبهاتهم وحججهم وانه يلزمهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما نفوه وهذا مهم جدا نقض الشبهات والحجج ناخذ مثالا لهذا اذا قالوا المراد اليد القوه دون الحقيقه لأننا لو أثبتنا لله يدا حقيقية لازم أن يكون مماثل للمخلوق حيث إن للمخلوق يدا. أردتم نقول لهم بكل بساطه وللمخلوق قوة قول فإذا أثبتتم أن لله قوه لازم على قاعدتكم أن يكون مماثل للمخلوق لأن القوه عندكم مماثلة كما أن اليدين أو الأيدي عندكم متماثله فيلزمكم إذن فيما أكفتتموه نغير ما يلزمكم فيما نفيتموه بل شر منه لأنه يلزمكم على هذا الوقوع فيما فردتم منه وزيادة تحريف النص واما الذين قالوا بظاهره فهم على تسليم أن ذلك تشبيه لم يقعوا الا في إيش؟ في التشبيه فقط اما انتم فوقعتم في التشبيه وفي تحريف النصوص وهذا هو معنى قول يهزمهم فيما فتوه نظير ما فتوا منه فيما نفوا القول ان يهزمهم زياده على ذلك